بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا درق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ مين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يُنَبَّأُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمُوا وَأَخَّرُوا بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ الْقَى مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتزرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باسرة تظن على بها فاقرا كلا اذا بلغت التراقي وطيل مراق وظن انه انثرق وانتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذ المساق تلا قد صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى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 فَجَعَلَ مِنَ الذَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلْ تَأْتُونَ الْإِنسَانَ حَيًّا مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مركورا ان خلقنا الانسان من نطفه منشاه نبتليه فجعله سميعا بصيرا ان ادناه السميع ان ما شاكرا وان كفورا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 يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نخاف من ربنا يوما عموسا قم قرير فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاء بما صبروا جنتا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الرَّرَاءِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِنَّ دَائِمَةً مِنْ شِدَّةٍ وَأَسْوَابِهَا كَانَتْ قَارِرَةً قواريلا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عيما فيها تسمى سلسبيلا